بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولب سر Wo liivati wo الْأَرْضِ وَهُمْ من بَعْدِ غلبهم سيغلبون وَهُمْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِالضَّعِ سِنِينَ لله الأمر وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم لا يخلق الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكرون يروا في أنفسهم ما خلق الله. ما وث والارض وما بينهما إلا بالحق واجل مسمى وإن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 ثم كان واقبه الذين اساءوا الله يبدا الخلق ثم يعيده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 شفاء وكانوا بشركاء من الهدى i jąma tąmu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 وَأَمَّنَ الذين كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ولقاء الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ في وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهر.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 وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم يشرون تنتشرون ومن آياته. أَمْ قَلَقَكُمْ مِنْ أَنْ بُوسِيكُمْ لِتَسْكُنُوا ومن آياته خلق. السموات والأرض واختلاف السنتكم والوانكم إن في ذلك ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وفي ذلك لايات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البر opge Quancom ومن ايات هو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو آله السماء وال earth وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاءتي لما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل Zabar الذين znamu Ahwāā'ahum bighair ilm W'men yehdi man aضl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 ينيدين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْ ضُرٍّ إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما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 قربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم من رِّبًا يَرْبُو فِي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 كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم dana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 ولقد أَرْسَلْنَا من قبلك رُسُلًا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الَّذِي يسل الرياح فتثير سحابا فيبسقه في السماء كيف يشاء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 وَإِن كُن مِّن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ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 فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الشُّمَّدْ وَإِذَا قَالَ. وما أنت بهادي العم عن ضلالتهم إن الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جال من بعد قوة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 w tej chwili nie ma w tym samym czasie, nie ثم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم وَأَلَّا هُمْ يُسْتَعْذُرُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن, أن